قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما دئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون